أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أن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 إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 يقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض الزيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون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 بنا نستبق وتركنا يوسف عند متعنا فأكله الذب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى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 إن كيدك عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذبك إنك كنت من الخاطئين.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 سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم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 فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ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 إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار مَا تَعْبُدُونَ من دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذاته سبع شداد ويأكلن ما قدتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك الناس ثم يأتي بَعْدِ بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاء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 وذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء غفور الرحيم، وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إنك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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَأْوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به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 لَهُ أَبَا شِيخَةٍ كَبِيرَةٍ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شِيخَةٍ كَبِيرَةً فَخُذْ أَحَدًا مَكَانًا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَذَّلْ جَدَنَا متاعنا عدّه إن إذا الظالمون فلم يستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موسيقا من الله وَأَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَدْتُ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أبي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا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 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَلَبِئْسَ مَا سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَإِنْ بِهِمْ جَمِيعًا هو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ وَبَيَّضَتْ عيناه من حزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُو يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسو من يوسف وأخيه ولا تئسوا ولا تئسوا من الروح الله إنه لا يئس من الروح إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرو وجئنا وجئنا ببضاعة مزجات فأوف الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قالها العلمت ما فعلت بيوسف وأخيه قالها العلمت ما فعلت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 أغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي. اذهبوا بقميص على وجه يأتي بصيرا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أَن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون سوف لَكُمْ رَبِّي ربي. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف فأوى إليه أبا دخلوا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 وَقَدَ أَحْسَنَ بِإِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَالعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأوِيلِ الْأَحَادِيثِ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنبائي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 في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثره بالله إلا وهم مشركون. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدَعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٌ قُلْ هَذِهِ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 وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون